Aérrül me a Elif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 ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجن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 يَقِرُوا بِهَا خَرُّ سُجَّدُوا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَهُ وَطَمَعُوا وَمِنْ مَا رَزَقَنَا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَى لَهُ وَسَعِيرًا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسلبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلأم من ثورا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 ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة واذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 وَمَا أَرَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا إِلَّا